من الله الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه. الصلاة والسلام على رسول الله أمين على آله وصحبه أجمعين من اهتدى بهديه سرعناه إليه لا يمن ما بعد صلوات عليكم الله وبركاته لا محبو مطيلة عليكم ولكن هنالك إزئية مهمة لا بد من توضيحها والإشارة إليها فيما يتعلق بهذه الخطبة وهي أن كثيرا من الناس كذلك يتساهل في الوقت والزمن يعني الزامن لانه اجر يتقاضى اجر محدد تجاه عمل معين بعض الناس يتساهل في الزوج يعني يمشي الفطور ما يجي يكمن الا بعد العشر الكلام الام الان موجود هنا مافي زول يمرض للزمن ياخذ زمن اكثر من الزمن, الزمن الشنو المقرض او بعض الناس عنده مأمورية المأمورية فيها مصر الحافز ياخذ زمن اكثر من الزمن الحقيق يعني المأمورية بتدخل في ثلاثه يوم يعمل كم يعمل خمسه او اسبوع صح ولا ما صح، هنالك امور بعض المدراء ما يقدر يتحكم فيها يعني المدير ما عارفين الحاصل على الشنو اول الـ الـ الـ الامر الاخر شنو هو قد شنو قد لا يعلم فهذه الامور كلها احبه الكرام تنبني على مراقبه الله سبحانه وتعالى نعم تنبني على مخافه الله وعلى مراقبه الله عز وجل الاخذ من زود الناس و في الماموريات وغيرها غيرها اياما زائده ويورا متعددة هي امر عن الانسان أن ينتبه اليه فذلك الخروج قبل الدوام يعني في ناس بيخرج قبل الشروط قبل الدوام ما ينتهي بدون ان يستاذن من المسؤول او من الجهه المعينه هذا لا شك انه بما انه يتعاطى مرتبا ويتعاطى مالا في هذه الخدمه لا شك ان هذا من الامور المحرمه التي يجب على الانسان ان يبتعد منها امراه في جوف الليل قالت لبنتها يا بنيتي امسك النبى بالمنطق هذه القصه كلهم يعرفها ويعلمها قالت لها إن أمر امير المؤمنين قد نهانا للبت لوما قالت لها واين امير المؤمنين انه لا يرانا قالت لها ان كان امير المؤمنين لا يرانا فان الله شرك فان الله يرانا هذه هي مراقبه الله في السر والعام في الكذب في الألمان بدل اللبن بيق حقيقي اللبن يكون فيه شرك يكون فيه امواج تعال بدور الذي يبذل في بدري شكل النبي عليه الصلاة والسلام من غشب فليسي بنا من غشب فليسي بنا كذلك بعض الناس يعني يستغلون حاجة المواطن من بعض التجار يحتكرون بعض السلع الخرضية وبما ان الاسعار غالية طبعا في ناس يمشون يقول يغلّى عليك ويرخز عليك, ويغلع عليك, ويغلع عليك, ويغلع عليك بعده بالسعد وبعد طوالي بعده وأمور ينتهى لها جميل لذلك عهدت الكرام مبنى هذا الامر على مرأى الله عز وجل الإنسان عليه أن يراقب الله وعليك أن يتبس الرزق الحلال وأن يدعو الله عز وجل بأنه سبهم بأنه سبهم نزلك الحلال المرأة الصارحة في العهد الأول كان إذا زوجها يا هذا اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من الحلال فإننا نصبر على الجوع ولكننا لا نصبر على النار النهو. بداية نصبر على الجوع ولكننا لا نصبر على الشر لا نصبر على النار ذلك مرقبة الله عز وجل وتذكر المهارات والخواتيم وأن الله عز وجل سيسألك عن كل هذا أمر مهم صيدة عليه ودى تعالى عنه. قال له سفر الدنيا لا لا الدنيا قال الدنيا دار فيها بكاء اولها بكاء الشافع اول ما, ما يدمر يبكي قال له دار اولها بكاء واوسطها علاء الحلال من افتقر فيها افتكي من افتقر فيها شو? من افتقر فيها حزن الزور الفقراء تردون حزين تعبان صار وشو شغل قمصاي مشاكل في الناس ليلي انه مفلس ولا لا كذا انت ذاك كان مفلس الناس محل البيت صح ولا عصر صح كان بقيت مفلس وسط عصر على الثوره عشان كذا قصة الرجل مع الكلب معروفه في رجل غني وفي رجل فقير الغنيان والفقرات ديال ماشيين مشوارعه جاء الغنيان ماشاء الله لها بسعفه كبيره وعطوف فواعه وشغله مركزه مشهد اتكلم عنه كلو ورجع جاءو عنه صوره ده نصف الاعتراف لما فوق كلو سكرت السكر سكرت جرذيل جديده هم على حقا لا سراء ولا حرام فالقدامه ما القدامه ما صار لكن الفقير الخطير برد الفقرانه خطير شاعر كان يمشي الفقير ويمشي كل شيء ضده يرى العداوه حتى يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأته كالشرق رجوة غنيجة من طاطات أصنابها. كلامه ما كلام. بمكرة. بره كنا في مجلس من المجالس معانش محمد سيدة عدل رحمة الله. قام واحد قال له الله فلاناك أنا بكره. قال له ما نسؤالك شيء قال له والله يبكره بس قل يوتي لنا. ما سوالي يحد بس دوتي لنا كنا بكره. قال له الله يبكره. قال له الله يبكره. ورين سوالك شو قال يبس بكره. طيب طيب أشياء مازلتك بالله الحمد بعد نصارها سأل من راحبها قال لي فلا لك يا قال لي عليكم فين نزينه يا اخي لقد زولت تمام قال ليه تعالف الزلدة تنقرب الوقتين ده مال قال ليه تعالى ده تنقرب الوقتين قلت ليه قال لي المفلس أتلبه معا حتى المواصلات بخلما تجيب بعيد لأشهد للحضل العربات وطالما ده ان يكون هناك افضل من ده ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل ما اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك قال من ما ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل من اجل ان يكون أبيجنه غررش بتعاملوشهم، تعملو فتن وغرور وا وا وا وا وا، يدخل في بيوع يدخل يدخل في حرام حلالها حساب حلالها حساب وحرامها عتاب الحلال هو الحساب والحرام اسمه غررش فتن بعفوا في طوى لكن حتى الحلال البخان والمخدرات والرشوة ده مخليه لكم براءة لكن الحلال عجل حلال رصمي دي رب العزل ينردوك حاسبك اجهر الانسان جبتها من ويل وكيف وديته ويل قلش عشان كده قال الدنيا هذا هو شأنها حلال وحسام وحرام وعجل وحرامها عقاب على الانسان إذا أدرك هذه المعاني أنه محاسب وانه مسؤول طبعا ناس كثيرين بردوليك فلان نزول مسؤول معلوم بتكيف؟ ما أعرف على تعب المسؤول ما اعرف على يا أخي مسؤول دي كم صابيع إذا مسؤول دي إذا تدبرته وتمعده اسمه خذ زوجك مسؤول ولو تفرادنا مسؤول مسؤولات تكيف بعمرك قوم بسخ خالص ها مسؤول دي معناها ربنا الذي يسأل. يسأل من زوجتك يسألت من اخوك يسألت من جاء يسأل حتى من أصل حتى من جسد ما في حدث ربنا عز وجل ان السمع والبصر والفؤاد حتى الفؤاد اليوم ربنا لو كله لا عنه مسؤولا اذا علم الانسان هذه الحقيقه وعلم عقوبات الحرام من مرء وبلاء ومن فقر لان النبي صلى الله عليه وسلم بشر وتوعد المرابين بالفطر المتقى إذا علم الإنسان هذه الحقيقة فإنه يتوجه الى الله عز وجل بقلب سليم وعن الإنسان أن يستعين بدعاء الله عز وجل وبالصالحين المتقين عباد الله في المكاسب والأرزاق صل الله سبحانه وتعالى ما شاء الله جماعتنا الشباب المسجد عندهم الحقيبه الرمضانية طبعا في ناس الكهف وقلت رمضان ما لو كفتين رمضان ما لو بعد شويه ما كان عندك قضا ابشع عنو بعد ما تعبتيني ازعاج عندي قضا من السنه الفائته بمستر شنو القبلية عن عنده قضا من السنه الفائته بهردي رمضانيه والشباب المسكين كان عندو الحقيبه رمضانيه ان شاء الله الناس يسالهم فيها جزاكم الله وخير رمضان الله فيكم ودرس ثاني ان شاء الله